قل أوحي إلي أنك استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يخدي إلى المشت فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطاطا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يردون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنوا ان السماء افوجدنا اهام شديدا وشهبا وانكمنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وان لا ندري شرق أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه عربا وأنا لما سمعنا الهدى فَسَمٌ ولا زهق واننا من المسلمين ومن القاسطون فمن اسلم فهؤلاء تحرم رشدا وان من القاسطون فكانوا لجهن ان محطبات وان لو استقاموا على طريقتنا استقيناهم ما تَمَامَ لِنَقْنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا أَصْعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا ظَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَأَنَّهُ كَانَ يُدْعَنُ عَلَيْهِ رِبًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو لا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا لن أجد من دونه مرتاحاً إلا بلاء من الله ورسالته وَمَن يَحْصِلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجْهَا النَّمَفَادِينَ فِيهَا أَبْدَأْ حَتَّى إِذَا رَأُوهُ مَا يُعْدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ